غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله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 ثم لا يموت فيها ولا يحيا قَد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تغفرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا في الصّح في المون صح في